الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ثب إم فتبين أن تصيب قوما بجهالات فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم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 فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتدوا فأصلحوا بينهما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 إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا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 عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفشوق بعد الإيمان